Бук 2. Осемдесет и три. Салафатун Васаманун. Салафа Минало време. Три. Алмоди, Салафа. Алмоди, Салата. Звъня, обаждам се по телефон. يتصل تلفونيا يتصل تلفونيا اس لقد اتصلت تلفونيا للتو لقد اتصلت تلفونيا جوفوريخ بو تليفونا بس تسيالو لقد اتصلت تلفونيا طيله الوقت تليفونيان طيله الوقت بيتم يسأل يسأل اس بيتاخ لقد سالت للتو لقد سالت لقد سالت دائما لقد سألت دائما рассказва يحكي يروي يحكي اس رسكازвах لقد حكيت للتو لقد حكيت اس رسكازвах цялата история لقد حكيت كل الحكاية لقد حكيت كل الحكايه يتعلم يذاكر يتعلم لقد ذاكرت للتو لقد لقد ذاكرت طوال لقد ذاكرت طوال المساء روبوت يا يشتغل يشتغل اس لقد اشتغلت للتو لقد أشتغلت, لقد اشتغلت طوال اليوم لقد اشتغلت اليوم يأكل ياكل يادخ لقد اكلت للتو لقد اكلت اس يادخ فيشكاتا خانا لقد اكلت كل الطعام لقد اكلت كل الطعام